هاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 نبي أولاب المؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولاب بعض في كتاب الله من المؤمنين والمؤاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولي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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَذُمُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم فوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وَلَا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أهل الأحزاب يود لو أنه بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة ذكر الله كثيرا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 من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بيجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وَرَدَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّبَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً وَأَوْفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَ الَّتِي لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً يَأْسِرُونَ 124. وإن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 125. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 111. إن الله كان لطيفا خبيرا 112. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات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 أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتقش الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد لِرِجَالِكُمْ وَلَاكِرَ رَسُولِ اللهِ وَقَاتَمَ النَّبِي وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من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 ك أزواجك التي آتيت أدورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أَن أن تقر وَلَا ولا يحزن بِمَا بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أَزْوَاجِكَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا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 116. إن ذلكم كان عند الله عظيما 117. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبان على ابنائهم وعلى اخوانهم وعلى اخوانهم وعلى ابناء اخوانهم وعلى ابناء اخواتهم وعلى نسائهم نساء ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا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 وَاِذْ مَنّ مُّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا وكان الله غفور الرحيم لئلاَّم ينتهي المنافقون والذين نفقو بِهم مرضوا والمردفون في المدينة لنُغري أنك بهم لنُغري أنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا تنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 113. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 114. والدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 ضعفين من العذاب والعنهم لعما كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يا الذين والذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما